boun فهم لا يفهمون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشبون مسندا يحسبون كلهم 재미 <laughs> vousänsez